اوینده ایمیلش چی تو اون need to <coughs> يا <تصفيق> رب ولا تكذباهم بافلاتك سبحان ولا تخاف بها A couple وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريح في الملك ولم يكن له ولي لللون اللي هو وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا خَلَقَ وَهُوَ الْعَزِيزُ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يتخذ ولدا لم يكن له شريك في الملك ولم يرميه ولي من الزل وكسبره قال يا عربي النبي می‌د الله الرحمن الرحیم Oh, <laughs> رب القول فإنّه يعلم السرّ حديث موسى إذ فَقَالَ ناغا فقال اَتَأْتِي يَا مُوسَى إِنِّي يا أَنَا رَبُّكَ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخَلَعْ عَنَّا كمن وادي المقدس طورا وانا أشتهوت فاستمع E mm -hmm. لا يصدك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه We are the people و well, ما دبي با الله محلا عين يدك الى جناطيكات تقوم يا روح على و أوليكم من آياتنا الكبرى إذا هب إلى العول إمن وَأَحْلُّ الْعُقُودَ مِنْ لِسَانِهِ قَوْوَةُ الْقَوْلِ قَدْ خَلَقَ الْعَالَمَينَ أيها المشايخ الكريم لقد عشنا وسمعنا إلى آيات من الله الحكيم سأل علينا أفادت القارئ الشيخ عبد الحكم الحكيم فانجومع القارئ بالإذاعات العربية والمقيم بالضالع من الأجهزة القهالية. لقد قال ترك مندر ساتو لصاحب الحكيم نير أبو طلبة أبو عبد الله محمد. وشكر الله سعدكم جميعا. اللهم إنشاء صلاة الحبيب. بیر الرحيم. Love me, فَرَبِّ لَزِينِي لَفِي أَهْلِ مَجْدِي يَا نَسَمُ مَا جِئْتَ عَلَى قَدْرِ يَا مُسْرَى اصْنَعُ لِي أَنْتَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنياتي ذكري إذهب إلى تلعون إنه صبع فقولا له قولا لينا لعلوا یک جک و آوی.